وَلَمَّا جاءت رُسُلُنَا طَائِفًا صِيَامًا بِهِمْ وَطَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيدٌ وَجَاءَ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانَ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ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 ليس الصبح بقريب